بسم الله الرحمن الرحيم صاد و ا ل ق ر آ ن بالذكر بل الذين كفروا في عزه و ش ق ا ق كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن فنادى ولا تحين مناص وعجبوا الجاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل ا ل آ ل ه ه الها واحدا إن إ ن هذا لشيء يجاب وانطلق ا ل م ل أ منهم أ ن م ش و ا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة ا ل آ خ ر ة إ ن هذا إلا خطير <تلاق> اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر ي بل لما يذوقوا عذاب أ م عندهم خزائن ر ح م ة ربك العزيز الوهاب أ م لهم ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما فليرتقوا في ا ل أ س ب ا ب جند ما هنالك مهزوم م ن الأحزاب كذبت قبلهم كذبت ق و م ن و ح و ع د ذو ا ل ن ا د وثمود وقوم لوط و أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة أ و ل ئ ك ا ل أ ح ز ا ب إن كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ما لها من سواق وقالوا ربنا عز لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا ا ل أ ي د انه اواب إ ن ا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي و ا ل إ ش ر ا ق والطير م ح ش و ر ة كل له اواب وشددنا ملكا و آ ت ن ا ه ا ل ح ك م ة وفصل ا ل ق ط ا ب وهل أ ف ا ك ن ب أ الخصم اذ تسوروا المحراب إ ذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا ت خ ص ى خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إ ل ى سواء الصراط ان هذا اكي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجة, واحدة ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أ ن م ا فتناه ف ا ت غ ف ر ربه وقرر ا ك ع ه و أ ن ا ب فاغفرنا له ذلك و إ ن له عندنا ل ز ل ف ا وحسن ماب ب ي داود جعلناك خليفه في ا ل أ ر ض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب سبيل لهم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 فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار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 إ ذ أ ر ض عليه بالعشي الصافنات الجياب فقال إ ن ي أ ح ب ب ت ق ب الخير عن ف ك ر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق و ا ل أ ع ن ا ق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 هذا عطاؤنا ف م ن أ و أ م س ك بغير حساب و إ ن له عندنا ل ز ل ف ا وحسن ماب واذكر عبدنا أ ي و ب إ ذ نادى ربه إ ذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب أ ر ك ض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهلا ومثلهم معهم رحمه منا ومثلهم ََُِْْ معهم َُْ ر َ ح ْ م َ ة ً منا َِّ وذكرى ََِْ ل ِ أ ُ و ل ِ ي ا ل ْ أ َ ل ْ ب َ ا ب ِ وخذ َُْ بيدك ََِِ ض ِ غ ْ ف ا فاضرب َِْْ به ِِ ولا ََ تحنف ََْْ إ ِ ن َّ ا وجدناه َََُْ صابرا ًَِ نعم َْ العبد َْْ إ ِ ن َّ ه ُ أ َ و َ ا ب واذكر عبادنا إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ا ق ويعقوب أ و ل ي ا ل أ ي د ي و ا ل أ ب ص ا ر إ ن ا اخلصناهم ب خ ا ل ص ة ذ ك ر الدار و إ ن ه م عندنا لمن المصطفين ا ل أ خ ي ا ر واذكر اسماعيل وليس ع و د الكفل وكل من الاحياء هذا بك وان للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها ب ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة وشراب ف ع ن د ه م قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إ ن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا و إ ن للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر の ن شكله أ つ و ا と ه ذ う فوج م ق ت も م معكم لا مرحب のことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのこと لنا فبئس القرار. قالوا د م م ت و ه ل ن فبئس ا ق ق ر ر ا ا ل ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعزهم من ا ل أ ش ر ا ر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 رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما العزيز الغفار قل هو ن ب أ عظيم أ ن ت م عنه معرضون ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصرون ان يوحى الي َّ إ ل انما أ َََّ أ َ ن َ ا نذير َ مبين ُِ إ ِ ذ ْ قال ََ ربك ََُّ ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َِ إ ِ ن ّ ي خالق َِ بشرا ََ من ِْ طين ِ ف َ إ ِ ذ َ ا سويته ََُُْ ونفخت َََُ فيه ِِ مِرْبِينَ فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين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 منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين